الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واجبا على المسلم أن يحسن الظن بإخوته المسلمين وأن يحملهم على المحامل الحسنة وأن ينشر محاسنهم وآثارهم الطيبة ويكون من آثار ذلك محبتهم والدعاء وذكرهم بذكرا حسنة لا سيما وقد عرفت آثارهم وقد لمست الفوائد منهم وقد عرفوا بحسن المعتقد وبسلامة الفطرة ونفعهم الله ونفع بهم في هذه البلاد وفي هذه المناطق أظهر الله علماء من هذه الأمة ومن أتباع أئمة الدعوة ومن أتباع الأئمة الأربعة ومن أتباع السلف الصالح يعتقدون عقيدة صالحة يعتقدون ما اعتقد السلف موحدين لله تعالى عابدين له لا, لا يعرفون ولا يدعون إلى بدعة ولا إلى شرك ولا إلى منكر بل قيّب الله في هذا الزمان هؤلاء الدعاة الذين نفعهم الله بما فتح عليهم من العلوم ومن الأفهام ومن المعارف ورزقهم الأساليب الحسنة الأساليب الصحيحة التي يعبرون بها عن المعاني أحسن, أحسن تعبير فينفعهم الله بما فتح عليهم من العلم وينفع بهم عباده الصالحين ففي القصيم الشيخ سلمان بن فهد العودة ووهر في هذه السنوات الأخيرة ورزقه الله علما وفهما هو من أئمة الدعوة ومن الدعاة إلى الله تعالى وفي الحجاز الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي هو أيضا من أهل التوحيد ومن أهل العقيدة السليمة ومن المتابعين للسلف الصالح وكذلك في المنطقة الجنوبية عائض بن عبد الله القرني هو أيضا من الدعاة إلى الله تعالى ومن القائمين بحقوقه وبحدوده وفي الرياض وإن كان أصلا من القصيم الشيخ ناصر بن سليمان بن عمر وكذلك غيرهم من أئمة الدعوة ومن حملة العلم الصحيح السليم هؤلاء من أهل العلم الشرعي ومن أهل العلم الصحيح لا شك أنهم إن شاء الله من المخلصين لله والدعات إليه كذلك أيضا ليسوا بمبتدع وليسوا بأهل لأن يظن بهم بدعة سيئة أو عمل سيئ أو دعوة إلى سيئة كذلك أيضا هم على عقيدة السلف الصالح من الأئمة الأربعة ومن بعدهم وعلى أقيدة دعاة الإسلام في كل مكان كشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوحاب رحمهم الله كذلك أيضا قد رزقهم الله مع العلم حسن عبارة وحسن تعبير في لصياغة الكلام وقدرة أو مقدرة على البيان والبلاغة وإعطاء المقام حقه حتى يستوفوا المقام فهم تطرقوا في محاضراتهم وندواتهم ومؤلفاتهم ومجتمعاتهم تطرقوا إلى العلم الواقعية التي وقع فيها كثير من الناس في هذه الأزمنة فنبهوا على المعاصي وبينوا كيف علاجها ونبهوا على الشركيات وبينوا موضع إن كارحة ونبهوا على الكفر والكفرة من اليهود والنصارى والمشركين والبذيين وسائر الكفرة وبينوا خطرهم وبينوا آثارهم السيئة وبينوا كيف الحذر منهم وكيف سبيل التوقي من شرورهم وكذلك نصحوا للأمة ونصحوا للأئمة وحذروهم من الوقوع في الأسباب التي توقع في الهلاك وتسبب أمم العقاب ونزول العذاب كل ذلك حملهم عليه نصحهم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومحبتهم للنجاة ولسبل النجاة وكذلك محبتهم لأن يظهر الإسلام وأن يظهر المسلمون فلا شك أنهم بهذا جاهدون ومجاهدون فلا جرم نشر الله لهم سمعة حسنة وانتشرت أشريطتهم مؤلفاتهم في خارج البلاد في أبعد البلاد وأقربها حتى وصلت إلى دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا فضلا عن الدول العربية فهناك لهم ذكر حسنا وهناك لهم شهرة فيما بين الأمة هذا من آثار إخلاصهم ونصائحهم أثابهم الله لم يكون يعرف أنهم دعوة إلى أي بدأ من البدأ الذين التي يدعو إليها من يدعو إلى البدأ أبدا ونحن معروف ايضا انهم يحترمون اخوانهم من العلماء فيحترمون مشايخهم وكبار العلماء يحترمون الشيخ أو سماحه شيخنا الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز وكذلك المشايخ الأخرى الأخرين الذين هم كبار العلماء وقضاة المحاكم كلهم يؤدونهم لهم إخوة ويعترفون بفضلهم ويتبادلون معهم السلام وكذلك أيضا هؤلاء القضاة وكبار العلماء يعترفون أيضا بفضلهم وبعلمهم ويحبونهم ويمكنونهم من المحاضرات والدعوى يدعون الله لهم فليس بينهم وبين هؤلاء العلماء أي منافسة ولا غيرها وهذا يعرفه ويشهده من تتبع اخبارهم فنراهم يجلسون مع الدعات الذين هم دعات إلى الله في المدينة وكذلك في الرياض وفي الحجاز وفي القصيم وفي الجنوب وفي المنطقة الشرقية الدعاة إلى الله والمشهورين بالدعوة كلهم يجتمعون مع هؤلاء والدعوة يشجعونهم ويحثونهم على الواصلة في العمل ويفرحون بنشاطهم وبقوتهم ولا ينكرون عليهم شيئا مما يقوله أعداءهم الذين يشلعون عليهم هذا بلا شك شيء ظاهر فإذا سبرنا أقوالهم وتتبعنا كتبهم ومؤلفاتهم وجدناها مليئة بالنصح وبالمواعب وبالإرشادات وجدناهم يحذرون من المنكرات ومن البدع ومن المعاصي وجدنا التأثر بها محسوسا وملموسا فلا يلتفت بعد ذلك إلى من عابهم أو طعن فيهم بشيء لا حقيقة له كذلك نحن نقول إن كل من أظهره الله ورزقه علما ورزقه فهما فلابد أن يبتلى بحسود لابد أن يكون له أعداء يحسدونه فكم وقع من الحسدة في الأزمنة المتقدمة؟ فإمامنا أحمد بن الرحيم الله قد تصدى له الحسد وشوبه حتى أدخل على الخليفة المعتصم وحبس مدة طويلة وجلد لما أن وشى به هؤلاء وقالوا إنه كافر وإنه فاجر وأشار على الخليفة بأن يقتله حتى قال أحد أعدائه ابن أبي دعاد اقتله وإثمه علي وأوذي وحبس وما ذاك إلا لأجل إخلاصه ولأجل صدقه في تمسكه بالسنة كذلك الشيخ ابن كيمية رحمه الله لما أنه صدى بالحق وأظهر السنة ونصرها وأعلن القول بها حسده أعداؤه لما رأوا شهرته ومحبة الناس له وإكبابهم على تعظيمه وسرورهم بمقالاته قالوا هذا يمكن أن يستأثر الناس وأن يصرفهم عنا وأن لا يرقى لنا مقالة لماذا لا نشيبه ونشتكيه ونطعن في, نطعن في عقيدته فطعن في عقيدته عند الخلفاء والسلاطين ورفع إلى السلطان وحبس في مصر وأوذي بقية الحبس أكثر من أربع سنين أو خمس سنين ربما سنتان وتواليتان كذلك أيضا حبس في آخر حياته في دمشق أكثر من سنتين بل مات وهو سجين ولكن ذلك لم ينقص من قادره في قلوب الأمة بل لما أنه توفي ارتجفت البلاد من المصيبة وأرجف النعسل الصلاة عليه حتى حضر أكثر من ستين ألفا يريدون الصلاة عليه أو ربما أكثر من مئة ألف الحاصل أنهم جميع أهل دمشق كلهم توافدوا وماذا كإلا لأجل محبته التي في القلوب وذلك من ساء أعداءه ومما أضر بهم ولم يحملهم إلا الحسد وفيهم يقول الشاعر حسب الفتاة إذ لم ينال سعيه فالقوم أداء له وحصوم كورائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وباغيا إنه لذنين ولكن ذلك لم يزده إلا تصلبا لم يضره حسدهم بل حسدهم صار ضررا عليهم فانصرف الناس عنهم وزهدوا في علومهم ونفع الله بعلمه وبمؤلفاته وبقيت إلى هذا اليوم ما معتنا بها وماتت أكثر أخبارهم وأكثر مؤلفات أهل زمانه كالزملكاني وابني مخلوف والسبكي وأشباههم من الذين نصبوا الأداوة لشيخ الإسلام ولم يضرهم حسدهم بل, لم يضره بل غرهم أنفسهم وصدق فيهم ما روي عن الأصمعي أنه قال إن الحسد داء منصف يعمل في المحسود أي يعمل يعمله الحاسد أكثر مما يعمل في المحسود فنقول الحاسد لا يضر إلا نفسه والمحسود عليه أن يصبره فيتغرّض الحاسد بصبره ويتكلّب على فراشه حقدا وغيظا مما يرى في أخيه يتمنى ذوال هذه النعمة الذي فيه فنقول للمحسود اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله نقول لهؤلاء الذين حسدوهم وشوبهم وتتبعوا أغلاطا لهم وجعلوا الحبة قبة وأخذوا من كلماتهم أو من أشريطتهم مقتطعات لم يأخذوا الذي قبلها والذي بعدها الذي يوضحها ف علقوا لها تعليقات يوهمون أنهم يبغضون الحديث ويبغضون السنة ويبغضون الشريعة وأنهم دعاة ضلال وأنهم دعاة سوء وأنهم مفسدون في الأرض وهذا شأن الحسدة أنهم يأخذون كلمة ويقطعونها عما قبلها فهم كالذي يقطعوا الاستثناء عن المستثناء لو أن إنسانا قرأ هويل للمصلين وسكت لعد ظالما حتى يأتي بقولها الذين هم عن صلاته يمساهون فهؤلاء يأخذون مقطعا أو كلمة متعلقة لما قبلها وما بعدها ثم يقولون هذه الكلمة تدل على كفر وتدل على ظلال ولو أنهم أضافوا إليها ما سيقت له لاتبح المراد ولو أيضا تتبعوا الكلمات الأخرى والمحاضرات الأخرى لوجدوا هؤلاء المشايخ ناصحين مخلصين مدلين الأمة على ما فيه خير وعلى ما, على ما نفع الله به الأمة ففرق بينهم وبين هؤلاء المغرضين الذين يتتبعون السقطات واللقطات والهفوات والذين يحسدون إخوتهم على ما أنعم الله به عليهم من الشهرة والمكانة في الأمة لا شك أن هذا ظلم كبير فنحن نقول لha uئ غkon bay ku bay ma يحصل بين الاثنين بين من ينصحون المسلمين ويوجهونهم ويدلونهم ويرشدونهم وبين من لم يظهر منهم اي اثر ولا اي نفع بل صار ضررهم اكثر من نفعهم حيث صرفوا جماهير وائمة وجماعات عن هؤلاء الاخيار وأوقعوا في قلوبهم حقدا للعلماء وأوشوا بينهم ونشروا الفساد ونشروا السوء وأفسدوا ذات البين التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان فساد ذات البين هي الحالقة فهؤلاء لم يظهر, يظهر لهم أثرا فنحن نسائلهم ونقول لهم أقل عليهم لا أبال أبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا متى سدت سدوا متى عملتم مثل أعمالهم متى نفعتم مثل نفعهم متى أثرتم مثل تأثيرهم ويحكم ألا تكفون سوءكم وشركم وضرركم عن إخوانكم الذين يعتقدون مثل ما كعتقدون ويدعون إلى الخير ويدعون إلى الله تعالى فأنتم كالذين قال فيهم أحد العلماء متى كنتم أهلاً لكل فضيلة متى كنتم حرباً لمن حاد أو كفر متى دستموا رأس الهدو بفيلق وطنبلة أو مدفع يقطع الأثر تعيبون أشياخاً كراماً أعزة جهابذة نور البصيرة والبصر فهم بركات للبلاد وأهلها بهم يدفع الله البلاية عن البشر سندعو أخوتنا جميعا إلى أن يتوبوا إلى الله وأن يفلحوا ذات بينهم كما أمر الله بذلك وجعل الإفلاح بين المسلمين من علامات الإيمان في قول الله تعالى إننا يقول الأفعال فإتقوا الله وآسلم بينكم إتقوا الله وآسلم ذات بينكم ندعو إلى الصلح بين المسلمين نسي مع العلماء والتقارب بينهم ونقول إذا كان عندكم جهد وعندكم قوة وعندكم مناعة فاجعلوها على أعدائكم على أعداء الدين هناك دعاة الفساد الضلال دعاة الشرك دعاة البدع وجهوا لومكم إليهم فهؤلاء الذين يدعون إلى الغناء واللهو ويحرصون على بثه ونشره لماذا لا تجعلون دعاكم أو توضيخكم عليهم كذلك أيضا هناك دعاة التصوف ارْفَثُوا يَوْمَ تَوْمَخَ ذَٰلِكَ وَهُمْ لَذِينَةٌ وَيَنْشُرُونَ الْبِدَاعَ وَيَحْتَلُونَ فِي أَيَّامِ الْمَوَالِدِ وَيُحَرِّيُونَ ابتدعت عبادات فيها كسلاة الرغائب مثلا وكذلك إحياء ليلة المعراج وإحياء ليلة المولد النبوي والاحتفال بها أنها بدع ما أنزل الله بها من سلطان وكذلك الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والغلو في الأولياء وعبادة القبور أو الدعوة إلى تعظيم الآثار والمزارات ونحوها ما أكثر الذين يدعون إليها في المملكة وفي خارج المملكة سلم هؤلاء من شركم وتسلط تسلدتم على الأخيار وعلى العلماء من سلم النصارى واليهود والصوفية والمبتجعة من أشراركم والرافضة والمعتذلة والمعبد الله نحوهم سلموا من شروركم وجعلتم شركم وجها إلى إخوانكم الذين نفعهم الله ونفع بهم فندعوا إلى أن تتوبوا إلى الله وأن تصلحوا ذات بينكم وأن تصلحوا مع إخوتكم وأن تعرفوا فضلهم وخيرهم وأن تغضطوهم بما عطاهم الله تعالى ولا فضلوا أنفسكم عليهم ولا تغمروا لهم حسدا ولا بغيا ولا تستطيلوا عليهم ولا تعتزوا بأنفسكم وأن تراجعوا أنفسكم حتى يقبل الله منكم ولا شك أن جمع الكلمة اجتماع الكلمة واجتماع علماء الأمة على مقالة واحدة وكونهم أمة واحدة مما ينفع الله به فإن الأمة وعلمائها إذا كانوا مجتمعين أقول يا حذات الله كان ذلك سببا في أعدائهم البعيدين والقريبين فإذا حصلت بينهم الفرقة وضعفت قوتهم وضعفت معنوياتهم وقوي أعداؤهم ومد إليهم الأطماء ومدوا, إلى ومدوا أو أرسلوا الشبهات والتشكيكات حتى يصدوهم وحتى يحرفوهم عن الحق وهذا من كيد الأعداء من اليهود والنصابة ونحوهم يفرقون بين الأمة وأن الله تعالى قد حسن على الاجتماع في قوله تعالى يعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله هو شريعته وهو دينه فالاعتصام به والتمسك به والسير عليه سبب للقوة وسبب للفلاح وسبب ل نفوذ الأوامر والتفرق والتخاذل والتعادي وتقاطع العلماء وتقاطع الأمة وتفرق الكلمة من سبب لطمع الأعداء في المسلمين ولو لم يكن من الأعداء إلا عدو قريب جدا وهو الرافض الرافضة الذين كادوا أن يملأ الأماكن ويستولوا على كثير من البلاد الإسلامية أو المملكة السعودية هؤلاء أولى بأن توجه إليهم بأن توجه إليهم الطول وأن يحذر المسلمون من شرهم فهم حريصون على أن تتفرق كلمة المسلمين وأن يتفرق علماء المسلمين وأن يكونوا أشتاة متباغضين متناحرين فإذا رأوا أن هؤلاء من المشايخ على حالة والآخرون على حالة رأوا أن اجتماعهم سبب لقوتهم وسبب لضعف أدائهم فلنحرص على ما يقوي علماء السنة ويضعف علماء المبتدع حتى نكون أمة صامدة في وجوه الأداء وحتى ينصرنا الله تعالى وينصر دينه ويعلي كلمته والله تعالى أعلمه صلى الله وسلم على محمد